بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشندي مهربان طاها بطاها دخوين ريتوا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى القرآن ما ننهاردو تخوارو بوصرتو بو أويدو تارينا رحتيو خمو بجارب بيت إلا تذكرت لمن يخشى. تنهاء موجادي وبرخص نواب أو كسي لخواد ترساء. تنزيل من من خلق الأرض والسماوات العلا. أم قرآن ببش ندرة والتخوار وللا ينزع تكوى. كزبيو أسمان برضو بلندكان يدرس الرحمن على العرش استوى كخواي مهربانا واستوى واستاوى بوشيويشياي بيت ايمة سنيتيا كي نازانين له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تنها ملتش خوايا أويل كانوا أويل زويدايا وأويل نيوانيان دايا وأويل جير خاك دايا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أقر توب آشكراق سبكيت أو براستي أو براستي أو نهيني ولنهيني شاراوات وتريج دزاني الله لا إلها لا هو له الاسماء الحسنى واوزاتيكا پرستراوي تيرنيت كان حديث موسى أي محمد صلى الله عليه وسلم آية حوال دنگباس موسى بي غمبرت اِذْ رَأَى فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدَى كَاتِ آغريكِ بِينِ لَقَرَانَوَيْدَا بُو مِسِر لَشَوَيَكِ سَادَّا جَا مُوسَى عُتِي بَخِيَ زَانَكَي لِيرَ بِمِنَّوَا براستی من ئاگرێکم کم بدهی کرد و اروم بولای بلکو لو آجره تلوس که تن بو بینم خو تانی بکنوا یان لای او ئاگرە رجانی شان لیا کم دست دکه بی. یا موسا. جا کجیش تلای آجرکا بانجی لکر ای موسا. ان انا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى براستي من بالوردقاري توم دايبي الله وكانت داكنا لبرزي شوينك سنك بيقمان طول الشيوي برزو بفري الطوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى من توم هلبجارد وابو پیغمبر آياتي كواتا جوية بغربو أوي نغادة كريبود إنني أنا الله لا إله إلا أنا فعبدني وأقم الصلاة لذكري براستي هرمن من خوام. هيس حيث پرسترى ويشي راستنيا من كواتا من بپرستا بساچين ويشبزي بينا تامنت بيتوياد إن الساعة آتيت أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى بيغمان رو جدوائي ديت دموى هاتني حاتني لخوان بشار موا بو اي پاداش بدريت وهمو كسيك بجواري او كردوي كديكات فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد زابا برجرد نكذي أو كسيبا ورين يبو قيامته وشوان هواو أرزو خوي كوتوا أو ساتيا دشيت وما تلك بيمينك يا موسى خافر موي أي موسى أو تي قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى موسى فرموي أوقتان كما خمددن دا بسري داكات رويشتن وقلائد رختي في دورين بو مركانم وتنكارو في وستي تري فيدكم قال ألقها يا موسى خفرموي أي موسى قول تاني كت فريدة، فألقها فإذا هي حمية تسعى. زا أويش فريدة، داس بده قلت أنا كبواب بخير أيده رويش، مسات رسا. ولا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. خايج قورف فرمي بيجر وما ذل نيابة دي جيرين و بوشي كم يكم زاري كقوصانا. وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى دستت بخربن بالد پاشا اندري بينا كدر ديت سبيا وكافور دد روشيتا بي اوي بلچي ونخوشي بياد امش معجزي اجلgetLoggerkanat linuri yak min ayatina alkubra bo awi hande lamu'jiza wa bal gaga warkani khumanat pishan badain idhhab ila fil auna innahu qara brobo lay fir'aun chunk barasti la سنق فلاوان بك لي أمري وإيشو كارم بؤسان بك وحل العقدة من لساني يفقه قولي وقري زماني شمبر الله بك بؤوي لقسكانم تبقى واجعل لي وزيرا من أهلي ولخزم كسيخهم كسع بكرفشت وانم هارون أخي أشد به أذري كهارون براما بشت مي في قايمو بهيز بكاء وأشركه في أمري وبيكرها وبشمل كاركم دا كين نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بوأيزور ستاشد بكين ويادو ذكر زورد بكين إنك كنت بنا بصيرا براستي توبيناي بهموشتيشي إيما قال قد أوتيت سؤلك يا موسى خواي قورة فرموي براستي أوي داوات أي موسى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى سوين بخوا براستي ايما جاريشي ترمنات مانناو تساريط إذ أوحينا إلى أمي كما يوحى كاتي ايما آغاداري داكت مانكر اوي بيوز بو آغادار بكرير انقذيه في التابوت فقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل ياخذه وعدٌ لوعده والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كموسى شيره خرب خرنا وصندوق جا با درياش بي با تكناري آوكا لآكام دا دجمني منو دجمني او كفرعونا او بي گريتاوا للايان خوم ودزور خوش ويستيكم پيدايت بو اوي پرورد بكريت لپیش تاوي خوم با تاو ديري و پارزگاري خوم اذ تمشي اختك فتقول هل أدلكم على من يكفله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 تێکە خوشکەکەت دەڕۆیشت و دەیوت بە فرعون و دەستەکەی کە موسا دەگریا و شیری هیچ ئافرەتێکی نەدەخوارد، کەسێکتان نیشان بدەم کە بە خەوی بکات و بیگرێتە ئەستۆ، بەو هۆیەوە تۆمان جێڕای و بۆ لای دای کرد، تا تاو و دوبی گەشت و خەفد نەخواد، و کەسێکت کوشت لە تاقمی فرعەون، بەڵام ئێمە ڕزگارمان کردی لەو پەژارە و غەمە، و دوو چاری چەندەها تاقیکردنەوەمان کردی. إن ذا تنصاليك ما يتولن أو خلطي مديان تاشان أي موسى لكاتي دياري كلاودا بو پيغمبراتي هاتو يتوئر واصطنعتك لنفسي وتوم هل بجرد بوخوم تاكو بيغمبر بيتو من راقيني اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري بروخوت براكل بابل جو معجز كان مواء سستين كان لذكر يادي من داء إذهب إلى فرعون إنه طغى هردوكتان بروم بولاي فرعون وياخيب وأفقولا له قولا لين اللعل يتذكر أو يخشى زاق سيلة قلبكان بنرمونياني بل كوبير بكاتوا يان بترسيلة سزايخوا قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى هردو تيان وتيان اي پر وردگار من براستي اي مدى دا ترسين دازدريجي بكات السرمان پيش اوي اي مهيز بلين يان زياتر ياخيو سركاش ببيت قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى خَافَرْمُي مَتِرسًا بَرَاسْتِي مِنْ لَقَلْتَانًا دَبِيسْتُمُوا دَبِينًا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدِجْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اِتَّبَعَ الْهُدَى بجمان ايما هردوغ نراوي پروردگاري توين ونوي اسرائيل برالاب كبابين لقال ايمدا وازاد سزايا مدا براستي ايما لالان پروردگار تو. بلقو مؤج زمان بوهناوي سلاويش لسركس بيت كشوان ريگاي راستي إنا قد أوحينا إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. برعستي إما نجامان بكراء كبيجمان سذاب وكسيكا في غمبلام بدرو دزاني رود دجارة بأورناهينا. قال فما ربكما يا موسى؟ فرعون تباش موسى. فروردگاری هر دوکتان چه يا وقال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا مسافر موي فروردگاری ايمه او ذاته درس كردني چي طيبتي بهمشتك بخشي وا هاشان رن مونيش كد وبو فما القرون أي خل سردما سدم بيش وكان حاليا تيوتونا لاباشي من الدنيان ولا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مسافر ميزانياري مو اولاي فرودگار ما لباراويك دا فرودگار مهيتلي والناب وهيتلي برناته الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سولا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواج من نبات شتى پەروەردگارم زاتێکە کە زەوی بۆ کوردوو نەتە شوێنی حەسانەوە وەکو بێشکە وە لە ناویدا چەنددەها ڕێگەی بۆ فەراهەم هێناون وە لە ئاسمانەوە باران دەبارێنی بۆتان جابەو بارانەی ڕواندوومانە زۆر زور جۆراو جۆر لە ڕوەک لروک جیاوازن لە تاموبۆن و ڕەنگ و شێوەدا قولو <تصفح> وڕعەو ئنعامکم إن في ذلك لا آيات لأولنها أي مروا فكان بخنوا أجل ما لا تكانيش تنبلا ورين براستيل وذا كباسكلا بل جونشاني زرهبو أوان خوان جيرين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى لم زویه درست مان کردون دوبارد تنجرین و ناو زویه بمردویی جاری چیتر لو زویه در تاندینین و بزندویی بولی پرسین و ولقد اريناه آیاتنا كلها فکذب و ابا سوین بخوا براستی امهمو همو بلگو نشان کانی خوما نشان فرعون دا کتیب آوری نهی ناو کرد قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فرعون وتي هاتو يدبو ناوما نبو أويد درما كيد لخاك أي موسى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَيَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى سوين بي زادو يكتبو بكالبينين وقع او زادو يخوت زاشوين وكاتي لنوان ايمو خوتا دابن نا ايمو نتو خوماني لنبويرين بجاج اتخبه قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحا مسافه المي كات دياري كراوتان روزي خورازان نوبيت بمرجي لكاتي تششتانغا وداخل شي كوبكرينوا بتولى في العون فجمع كيده ثم اتى ان جاء فرعون روش لوجايا و همو زادو گرکانی کو کرد پاشان هاد بوش ونیدیاری کردو. قال لهم موسى ويلكم لا تفترو على الله كذبا فيسح بعذاب وقد خاب من افترى موسى بزادو گراني ود ها وربو ای و درو بدم خوا نەکەن نكن بە سزايج لنا و تندبات براستی هر کسی درو هال باسته بدم خواه رنگ رود بید. فتنازعو امرهم بينهم و اصلون نجوا. انجاز دادو گرکان سبارت بکار کان ل نیوانی پیدابو و بنهینی ترپی اندکر. وانو ان هذان لساحران يريدان یوریدانی. رجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى وتيان براستي امانه دوجادوغرن دانيو درتام بارين لخاكوا لا تكتان بجادو كيان والربازو نريت هر باشكتان لناوبلن فاجموا كيدكم ثم اتوا صفا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى زَكَوَتْهَ مُجَادُو بِلانِكْ تَنْكُبْ كَنَوَى تَعْشَانَ بَيْعَ غِرِّزْ بِنَجْوَرَبَانَ وَ بَرَاسْتِهَا الرَّكَسَ أَمْرَ أَسْرَكَ وَ رَزْقَ قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى يا توجاد وكتفري أبدا يا إملس ثلاثة وفريددين قال بل ألقوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى موسى فرموه نخير اولا بيش وفريبدا اوانش دا زالنا كاودا قريسو دارا دستكانيان وآهاتا بيش ساوي موسى بهوي جاد وكيانا وكبراصتي فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى جاء موسى لغلي خويدا كمي ترسا واتمان في متر سوبيباكبا باقمان هرتوس ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أولا دستي راست داكا قوة سانك تفريب دا هرتي أوان كردو يانا هلي دلو شاء اوي أوي أوان كردو يانا تنهافرو فيلي جادو بازا جادو بازي سالكوتو نابي لهرتي ويوهات بيوهرتي فأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجُودًا قَالُوا آمَنَ النَّبِيُّ رَبَّهَا هارونَ وَمُوسَى أو ساد زادو جركان خلان برودة بسجدة بردن وبأخوا وتيام برؤام هنا ببرور هارون وموسى قال آمن له قبل أن آذن لكم إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى فرعون وتي بيان آي اي وبرواتان فيهنا بيش اوي مولتان بدم بيغمان موسى قورتان كفيري جادوي كردون جاسوين بيد داي برندستو قاستان راستو تاب وَتَجْمَعُ مَا بَقِيَ دَارُ فَمَا دَاهَلْتَ وَاسَمَ دَتَان كَم بَدَارَ أَوْ سَابَرَا سْتِي دَزَانَن مَنْ, من يَا أَخَاكَ مُوسَى سَزَامَا سَخَتْ تُرُ قَالُوا لَنْ لَنُؤَثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كان وتيان اما هر جيز توها النابجيرين بسر أو نشان أو معجزان داك بوما نهاتوا وتوها النابجيرين بسر أو خواي كلا نبون اما يدروس كردوا زاهر تسيد لداز ديد بيكا بقمان تو لمجياني دنيا دست الدروة وبريار دايت إنا من نبي ربنا ليوفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقا براس تي <تصفيق> أم بعور من هنا بفلورد قال من بؤؤيلة توان كان لو وش بيت كردين وخواه غوره پاداشتی چاکره و بردوام تره إنهو من يأتي ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا برعاستي هر کسي بغره تولاي پر وردگاري بتاوام باري او بيگو من دوزخ جگاية تي نا دمره ومن ياته مؤمنا قد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فاولائك لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العلا واوكسبا ورداري بغريته لا اخواي جورا براستي كردوي ساچي شي كردبه اوانا پلو پاي برزو جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى كَبْحَشْتَانِ جَعَيْهَا تَهَتَّا يَأْرُوبَارِكَ أَنْدَرُ الْبَجِيرِ يَنْدَى بِأَبْرَانِ وَدَمِينَ وَتِيَدَ أَوَبَعْدَ أَشْتِي كَسِكَ خَوِيْبَكُ وَخَيْنَ رَابِغِي لكفر تاوان وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِبْ عِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ براثتيني قاماً ناربو موسى كبندكان لمصر لمسر درسا ريجي وشيان لدريادابو بكروا ماترسافر عون بيت بقى وماترسالخن كان لدى رياضة. فأتبعهم في العون بجنوده فغشياهم من اليمن مما غشياهم وأضل في العون قومه وما هذا؟ إن ذا فرعون بسر بازكانية وشينيان كوتن. جا لەناکاو دەریا ئەوانی لەناو شەپۆڵی خۆیدا داپۆشی چ فرعون فیرعەون گەلەکەی خۆی گومڕا کرد و ڕێنموونی نەکردن یا بني اسرائيل قد أنجەیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الايمن وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى اين وي اسرائيل براستي رزغان مان كردن لدج منكتان وبلين من بيدان بهاتني موسى بولاي راستي چوي تور وبو من نردن گزو شلاقه كبالنده كه گوشتي لهمو بالنده چاكتره كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى بخون لوروزي فاكاني بيمان داون وزياد رويت يا مكان خشم وخاري مندتان قريتا زاهرك سيق خارو خشمي منده او بيجمان تيات و هل ديراوا لغفار لمن تاب و وعمل صالحا ثم اهتدى وبرستي من زول لي بردوم لو بيو بي كردبيو بيو هينابي وكدويت كرد كردبيت تاشا بردوام بو بي لسر اوري وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى خَافَرْمُي أي موسى بوتي فيش گلكت كوتي بوگشتن بچي ويتور قالهم على أثري وعجلت إليك رب لترضى موسافر موي گلكم أوانا بدواموان وهو يبقى لها تنبولات أيبر وردقارم وهو أويليم راضي بيت قال فإنا قرفتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري خواي قول فرموي زاب راضي إيما قومكت من تاخي كرد ولا هاتني تو والسامري قم كردن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 اینزا پاش وەرگرتنی توراد موسا گر و بول ایگل و خشم و تی ایگل اکم آیا پر وردگار تان بلینی با بو تی من زورم پێچوو، یان هر ویست تان و خشم للا آیا پر وردگار بۆیە بەڵێنی بگری بو ای من تان شکان قالو لفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا اوزرا ولكننا هممنا اوزرا من زينه القوم فقدفناها فكذلك القى السامر وتيان <تصفيق> ا ما بلنكيت ما نشكان بيستو د خمان بلکو ایمتسان کولو بار درابو با کول ماندا لخشلی قبطی اکان زا فريمان داناو اگر وحرها سامریش فريدا فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسی ایتر سامری لو خشلت ووانا تایی کاری جوارکیش بودروس کردن بوريهي هبو وكبوريجو يركا ان جاوتيان اما اخواي ايو اخواي موساشا او موسالابيرت ودا قريبه شوين فادا افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا هيا ابا ناسان اوجو ركاي ولا ميجوتيتشان نادتاوا وخاوني هدزيان وخازان زيچيني بويان ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري سنت بخوا براستي هارون بيوتن لوو بيش بيجومان إيه وبمجورك يا تعقيك لنا وجمرابون براستي فروردجاري إيه وأخوائي مهربانا كواتشويني من بك ونجورالي فلماني من بن قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وتيان هرجيز وعزناه إنه بدوديد دا دينو داي فلسطين حتى موساد جرتوا بولامان قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري مساوتي أيها هارون تشتق برقي كرد كاتبيند أمان جمرابون لويك يك من بكبي آسربيتي فرmani من تكر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 تو جیاوازید خسته نیوانی بنی اسرائیل یکان و فرماني مند فرمان من الدنكر. قال فما خطبك يا سامري مساوتي أي سامري تو ام كار تر سنا كات قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي سامريوتي منشتاكم زاني اوان نيان زاني يعني منشتاكم بيني اوان نيان بيني انجامن مشتاكم لشوين بي كي ولاخه كي جبرائيل هلق وبرجان دم بخشله وكذا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 لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. مساوتي دبرو أو سابيعمان تما ولم جاندا هركز ليذ نزيق بويا دبي باء بليد نزيك المكر دستم لي مدا وبيجمان بليني هيل هالروج دوايدا هرجيز رزقار نابيدلي و سیری پرست را و کشته که, که بر دوام داد پرست دل نیاب دیسوتنین پاشان بێگومان گمان خال پر شوبلاو دکینو دکینو بە و پر شو چیوا و چی وا کە میشین میند. اینما الهُم الله الذي لا إله الا هو وسع کل شيء إن فَرَسْتَرَأَيْتَ رَاسِطِينِ إِذْ وَتَنْهَى خَوَائِهِ كَهِزْ بَرَسْتَرَأَيْتَ كِرَاسِنِ أَوْ نَبَتْ زَنِيَارِي أَوْ هَمُوْشْ تَشِيْقَرْتُ وَتَوَأَ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقُ وَقَدْ آتَينَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرَ أي محمد صلى الله عليه وسلم أبو زردة جارينا وبوذ حندق لبسرهات هوالي أوجلاني رابوردن بأجمن فيمن داوي للعين خمان وقرآن من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء هركسي فشت تبكات أوبراستي هلي دجري لروج دوايدا بارتش قرز لثوان قالدين فيه وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلَ بِبَرَانِ وَتِيَدَ دَمِ النَّوَّ تَبَارَتِ خَرَابُ بِفَرْيَانِ بَكْوَلَ وَيَلْرَوَجِ الدُّعَائِدَ يَوْمَ يُمْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقَ أَوْ رَاجِي كَفُودَكِ رَبَّ شَيْفُرَ دَابُوْزَارِي دُمْ أَوْ سَاتَوَانَ لو رجدا لشو تاب يعشين هالجراوة يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة بترفعوا لنيوان خويا دا دادلين أي وتنها دشوا الرجدا دنيادة ماون توا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إلا بثم إلا يوما هذا يجب أن يكون هناك أولاً يجب أن يكون هناك أولاً أو يتساعدون على رأسنا هذا يجب أن يكون هناك وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا أي محمد صلى الله عليه وسلم في سيارة لدك سبارة بشاقكان توجب لأيه وردو خاشي عندكاد إنزابا بلاوي عندكاتا فيذرها قاعا صفصفا إنزاريك وساف باوك جوجيا ديها ليتوا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا نابيني تأيدا هيدزورا لا ريبرزيون يوم إذ يتبعون الداعي لا إله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لو رجدا همودا كونشين جاردري كودنوا لا رزلاوينا كلا فرماني لا ترسخواي مهربان همودا جكان نزم دبن تبتصب <تصفيق> نبيشتيك نابيستي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا آل رجدا تكاكردن سودينيا مكركسة مهربان رجايب لو تكشى رازيبة يعلم ما بين أبهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما خوا دەزانێ و ئاگادارە بە هەموو ئەو شتانەی لە پێشیانەوەیە لە قیامەتدا چاوەڕێیانا وە بە هەموو ئەو شتانە لە پاشیانەوەیە لە دونیادا کردوویانە بەڵام ئەوان دەربارەی خوا هیچ شتێک نازانن الوجوه للحەی القيوم وقد خاب من حمل ظوڵما هەموو دەمو چاوەکان لە ڕۆژی قیامەتدا ملكت فرمان دارن بو همیشه زندو گریبون ور باگو من بوو ئەوەی بو اوی کباری استمی هلگرت بی ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلمن ولا هضم اویش کرد چاکەکانی کانی کرد بی باورداری جبو بید او نل استمد ترسیلی بکری ن لكم كردن ويبدأش تدا ترساء. وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًا وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. أبو زور قرآن ك عربي ما داب <تصفيق> زندوا. بتنزور الشواز هر لو داباس كردو. بو اویل اخواب ترسن خویا به پاری زند تاوان یم بیر کنه و بیداری دروز به بهویان به های قرانه فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضا اليك وحيه وقل رب زدني علما ئینجا بەرز و بڵندە ئەو خوایە کە دەسەڵاتدارێکی حق و ڕاستە پەلەمەکە لە خوێندنی قورئاندا لە پێش ئەوەی سروشکردنەکەی بۆ تەواو بێت وە بڵێ ئەی پەروەردگارم زانست و زانیاریم زیاد بکە ولقەد عاهدنا ئلا آدەم من قبل فنەسیە ولەم نجد لەه عەزما سوان بخوا براستي ايمه پيشتر پيمانو بي بلين مال ادم ورگرد لدرختي قدغكراو نخواد بلامكاري پي نكر لبيريتو وايمه لبران ما نديد واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا داسي كاتبك بفريشتكان مانود سجد بو آدم اوانيش همو سجدين بر زيقال الشيطان كسر بيتي كردو سجدين بر فقلنا يا آدم إن آذا عذول لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن زاوتمان أي آدم براستي أم إبليس دجمني توها وسركتا كوات آقادار بن لبهاشترتان نكاد سنك دو ساري ناخوشي وزحمت دبيل إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى بيقمان لو لوبهاشتدا برسيدنا بي وروتو قودنا بي وبيقمان لو دا بي وهتاوي خلد ناداد آزارت في ناقينه فوسوس إليه الشَّيْطَانُ قَالَ يَا يا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى على شجرة الخلب وملك لا يبلى إنزا شيطان نيازي خرافي خست الدليا وتي أي آدم نشاند بدم درخت نمر هر کس لي بخواد هر جيز نمر فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى او جاهدت شان لو بو الدراو در کود عیبو عورتیان و دەستیان کرد بەداپۆشیی لەشیان بەگەڵی درختەکانی بەهشت و ئادەم سەرپێچی فەرمانی پەروەردگاری فر کرد یتر لە ڕێگەی ڕاست لایدا عممە جتە ربه فتاب عليه بە علینی وههدە پاشام پەروەردگاری هەڵی بژاروە تەوبەی کرد و کرد قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى خوافرموه هردوكتانبرون اخوار ولو بيكوا نو كانت عند ابن الدجمني اكتريه ذا أقرب في غمباران ذا فيام تنبوه هاد للعين أو من هو أو سأوي شفني رين من بكوا أول دنيا ذا جمران نابه لروج دوا يجدا توشنا خوش وزحمد ومن أعرض عن ذكري فإن له معشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى وهركا سيرو ورجرا للرباز ويادمن او بيجمان او كسغوزلان يشي سخت تنجد بيد لاغوردا ولا روجي دوا يجدا حشر دكاين باشويري قال ربي ما حشرتني اما وقدر كنت بصيرا دله اي فروار دغارم بوصي باشويري حشرت كردم خومن لدنيا دا ساغ بينابوم قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فنسيتها وكذلك الْيَوْمَ تُنْسَا خواد فرمي هربو <تصفيق> شيوي آيات كاني ايمد بوها تو لبيري خود بردوو چوير بويد لآختي دا توش أمرو جويت بنادري لبير دكري وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وهرب جورا تولد ستنين لا ويزاد ربي كربته بعورنهنا ببقاء كان فلورد جاري والسزاي الرج دوايب تين ترو بدمام فل دنيا افلم يهدي لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاول انها دي يا اخواب ويرون نكردون توا سندمان لنا بيش ورانا هاتو تودا كأن بابورا الدجرينو هاتو صودا كان بتجوش شين كان ياندا براستيل وذا كباسكرا تنبل جونشان هيبو أو كسان كجيرن. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لذام وأجل مسمى. أجل لبر بلينو بريارج نبوايا. لە وردگار تو پیشتر درابو لە ناوبردنیان، بیگمان لناو بردنی بیب آغرام پیویز دبو اگر ماوی دیاری کراویش نبوای که خیامتا فاصبر علا ما يقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى كَوَاتَ أَيْ مُحَمَّسَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آرَام بقر لسر أوي أوان دايلين وبروردقارد باپاچيرا بقر وسباسي بكا لپیش حالاتني خورو لپیش آوابوني دا ولهندكاتو ساتكالي شودا خواب پر استونویش بكا وَلَسَنَتَاكُ تَيْرُجْدَا بُؤَى وَقَادَشْتِ بِدْرَيْتَ وَكَفِي رَازِبِيت وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَا هُمْ فِرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى بە چااوەکانت مبرا ناز نعممەتانەی داومانە بە تاقم و دەستێ لەوان چونکە ئەوە زیەت و جوانی ئەمژیانی دنیاە بۆ ئەوەیە تاقییان بکەینەوەتیایدا دڵنییا بە ڕستپ و